صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق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 إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين